بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوسع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألن تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وسرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك شوط عذاب إن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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفًّا وَهِيَ أَيَّامٌ إِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمٌ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَاءُ يَقُولُ يَا لِئَلِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمٌ إِذٍ لَا يُعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه احد يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي